بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا أرحب بكم حقيقة ومسرور لهذا اللقاء معكم وأنتم أصحاب المنه والفضل جزاكم الله خير على متابعتكم لي ومتابعتكم أيضا للشباب الذين معي وأنا أرحب بهم أيضا الشباب وأشكرهم حقيقة على حضورهم ومشاركتهم لن أتكلم اليوم عن سيرة امرأة معينة من القوارير جرت العادة أننا نتكلم مثلا عن سيرة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سيرة غيرها مما تكلمنا عن سيرة مريم عن سيرة هاجر عن أنواع من النساء كل واحدة برزت في أشياء معينة اليوم سوف أطوف بكم يعني في بساتين متعددة لأجل أن نوصل فكرة معينة إلى أخواتنا التي يشاهدنا معنا الناس يتنوعون إلى أنواع في حياتهم بعض الناس عنده نوع من البروز وله تأثير تجد مثلا مدرسة صار لها تأثير في المدرسة طبيبة صار لها تأثير في مستشفاها امرأة لها تأثير في بيتها لها بصمة على أولادها لها تأثير على زوجها ربما لها تأثير أيضا حتى في المسجد الذي بجانبه مع أنها ما تصلي فيه كل ما كان الإنسان قدراته أكثر ومطور لنفسه أكثر استطاع أن يكون أكثر تأثيرا في هذه الأمة أن أعطيكم مثالا جاءت أسماء بن يزيد بن السكن إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله غلبنا عليك الرجال غلبنا عليك الرجال نحن نريد أن, أن نتعلم دائما الرجال هم الذين يتزاحمون عليك فاجعل لنا يوما اجعل النساء يوما فقال صلى الله عليه وسلم لكم يوم الاثنين فجعل للنساء درسا في كل يوم اثنين انظر حرصها على أنها تطور نفسها جعلها تاتي وتقول أنا لابد أطور نفسي لابد أن أتعلم فيني يا رسول الله طيب كيف أستطيع أتعلم وأنا كلما جت فإذا حولك عشرة أو عشرون رجلا لا أستطيع أن زاحمهم إيه نعم لابد أن توجد لي حل يا رسول الله دبرنا فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين عائشة كانت من أكثر الناس يعني استفادة من النبي عليه الصلاة والسلام لذلك تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام وهي امرأة عادي تزوجت يعني وهي تربت في في بيت أبي بكر لكن انظر إلى لما استفادت من النبي عليه الصلاة والسلام وطورت نفسها كثرت الأسئلة يا رسول الله أكل ما يكتمه الناس يعلمه الله يا رسول الله ا عذاب قبر أم ليس في عذاب قبر لما جاءت ليها امرأة يهودية ودخلت عليه يهودية إن إن الناس يعذبون في قبورهم أو ينعمون فسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يعني فطورت ذهنها إلى درجة أنه يقول عبد الله بن الزبير أو عروة يقول كنا إذا اختلفنا في شيء في المدينة ما نجد لنا مخرجا إلا عائشة نأتي ليها نسألها في المواريث نسألها في بل, بل قال لها عبد الله بن الزبير قال يا أم المؤمنين لا أعجب أن يكون عندك علم في الحديث وعلم في التفسير وعلم في الفقه لكنني أعجب أن عندك علم في الطب عائشة تعرف طب يقول أعجب أن عندك علم في الطب فكيف ذلك؟ قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأطباء يأتون إليه فكانوا يعرضون عليه طبهم كل واحد يأتي ويقول يا رسول الله أن تشعر بحرارة مثلا في جسدك يقول نعم يقول اه اذا لعلك مصاب بكذا وكذا اذا الدواء واحد اثنين ثلاثة يأتي الثاني يا رسول الله عندك صداع قال نعم قال اذا الدواء كذا وكذا يأتي الثالث تشعر بثقل في قدميك يقول نعم اذا الدواء فعائشة كانت تفهم وتتلقن بسرعة وتحفظ وحريصة على ان تستوعب هذا كله حتى صار لها مثل هذا التأثير في الأمة المقصود انهم يحرصون على نطور من دواتهم اي انسان لا يطور نفسه سيعيش في اخر الركب ولن يلتفت إليه أحد كذلك أنا أقول لكل أخت الآن تشاهدنا ويعني تتابعنا احرصي على أن تطوري نفسك لا يكون يومك مثل أمسك يقول الوزير بن هبيرة من كان يومه مثل أمسه فقد عق يومه وظلم نفسه الذي يمر عليه يوم واليوم الثاني والثالث والرابع وهو ما تطور في أي شيء هذا ظالم لنفسه ومضيع لوقته لكن ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون له تأثير أن يعرف كيف يعني يدرس المسائل ويتعلمها أذكر تجربة قرأتها في بعض الكتب تتكلم عن تطوير الذات ذكروا أن رجلا أراد أن يكتشف اكتشافا يتعلق بالضفدع. كذا كل الواحد يطلع على اكتشاف جاذبية اكتشاف مدري إيش يريد يكتشف اكتشاف يتعلق بالضفدع. يقولون فجاء بضفتع وقال له اقفز فقفز فجاء وقطع يده هذه مثال يعني فقال له أقفز، فيعني باقي ثلاث، فأوقفز، فجاء قطع إحدرج لي، قال أقفز، فجاء ما بقي إلا يد رجل، لكن استطاع قفز سريعة، فجاء قطع الرجل الث الباقيه عنده، قال أقفز، ما بقي إلا يد، ومع ذلك التك على اليد وقفز، فجاء قطع اليد الأخيرة هذه، القوائم كلها راحت، فقال له أقفز، فما قفز. تدرون ما هو الاكتشاف الذي كتبه أن الضفدع إذا قطعت يديه ورجليه يفقد السمع <تصفيق> <تصفيق> طيب هو ما فقد السمع لكن ما يقدر يقفز وانت قطعت يديه ورجليه فكذلك الإنسان الذي يريد الأخوات التي تريد أن تطور نفسها لابد بد تعرف الطريقة التي يطور بها نفسي ليست القضية يعني. يعني دائما بالإجماع أنك إذا مشيت في الطريق الصحيح تصل إذا مشيت في الطريق الخاطئ لا يمكن أنك تصل يعني مهما يعني بلغت في العلم والفضل أو نحو ذلك. طيب حتى يكون كلامنا عمليا أريدكم شباب أن تعصفوا بأذهانكم قليلا تبينون لي يعني أفرض الآن أن بعض الأخوات أو الأخوة من المشاهدات المشاهدين قال فعلاً أنا لابد أن أطور ذاتي لأجل أن أكون يعني لي تأثير في مجتمعي لا يكون حضورك غيابي. مثل ما قالوا ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم حضوره أنا ما أحد يعرفني ولا لي تأثير ولا شيء كيف تستطيع المرأة يا جماعة أنها تطور من ذاتها ها هاي عمر أعتقد شيخ كمال ثقة المرأة في نفسها جميل أن يكون عندها ثقة في نفسها أن تستطيع تؤثر في المجتمع يعني بعض النساء المشكلة وبعض الرجال تجد أن عنده نظرة دونية لنفسه ينظر إلى هي مثلا مدام كلامنا عن النساء اجعل الأمثلة عن النساء تنظر إلى فلان عندها سلوك جميل في الكلام في المجلس فتقول لماذا لا أكون مثلها ثم تقول في نفسها أصلا أنا ما أستطيع أنا إنسان عاجزة فاشلة ما عندها ثقة في نفسها أبد تحطم نفسها محبطة مثل ما ذكرت أبو صالح أو مثلا رأت فلانة لها تأثير عندها مثلا عشرون عائلة فقيرة هي التي تجمع لهم صدقات فتقول يا ليتني أكون مثلها ثم تقول في نفسها لكن أنا ما أقدر أنا ما أستطيع أنا إنسانة أصلا ضعيفة ومسكينة ثم تنظر إلى فلانة الثالثة حافظ القرآن فتقول ما شاء الله يا ليتني مثلها ثم تقول لكن أنا أصلا ما أقدر أحفظ وأنا إنسان غبية هذيك ذكية إذا ما صار مثل ما ذكر عمر إذا ما صار عندها ثقة في نفسها ولا ترى ما لا يمكن للمرأة يصير لها يصير لها أي نوع من التأثير لذلك شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الثقة في في الصحابيات في زوجاته فصار لهن تأثير يعني مثلا أم سلمة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وكتب الصلح بينه وبين المشركين على أنه يرجع من غير عمره فرجع إلى أصحابه وهم محرمون وجاءوا لأجل عمره قال احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم قالوا يا رسول الله طيب ما اعتمرنا ما اعتمرتم تعتمرون السنة القادمة احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم تثاقلوا ولم ينفذوا الأمر رجاء أن يغير رأيه ويقول يلا اعتمروا فدخل على أم سلمة أم سلمة ما جلست هكذا سأكتها ما تتكلم حتى تسأل ولا تنطق حتى تستأذن جالسة لا أمره جريء أو عنده ثقة في النفس يا رسول الله لماذا أنت متضايق لماذا أنت متضايق يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اللي عنده ثقة في نفسه ما قال ما أنتي أنتي دخلك أنت أنت إيش دخلك احمد ربك أننا جئنا بك أصلا لا قال يا أم سلمة أمرتهم بأن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم وما قالت طيب يا رسول الله أنا عندي رأيي واثقة في نفسها فسألته إيش مشكلتك واثقة في نفسها بأعرض رأيي إن الحمد لله إذا ما قبلته ما في مشكلة أجرب رأي ثاني وثالث ورابع شوف الثقة في النفس فقالت أنا عندي رأيي قال ما هو قالت أخرج أنت إليهم الآن ولا تقول ولا كلمة لا تكلم أحدا ادعو حالقك اللي بيحلق رأسك قل له احلق رأسي واذبح هديك إذا فعلت ذلك نفذوهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم برأي امرأة خرج وأم سلمة أصغر منه صلى الله عليه وسلم بسنين وهي امرأة من عدة نساء عنده خرج عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى هدية وذب نحر الهدي وحلق الرأس ففعل الصحابة ذلك أول شيء يكون عندها ثقة في نفسها وتتدع عنها كلمة ما أقدر ما أستطيع ما أفهم هذه الكلمات كلها اجمعيها وألقها في البحر دائما كلمات ما أقدر وما أستطيع وأنا مسكينة والكلمات هذه التي تؤدي إلى الإحباط هذه اللي تقتل الناس لكن اجمعيها وارقيها آيبو فيصل تعقيبًا على كلامك دكتور أنا يعني من وجهة نظري إن الإنسان يجب إنه يكون همته عالية حلو جميل خاصة للنساء أكثر من الرجال لأنه طابع النساء الحياة يغلب عليهم فا زي ما قال المثل ومن يتهيأ في الصعود الجبال أحسنت يعيش أبدا الدهري. بين الحفر, بين الحفر. فيجب أن الإنسان يرسم في حياته أهداف تعطيبها الثامة الدكتور أنه تطور الذات أنه أنا لازم أعرف أرسم لي هدف معين يكون عندي مشروع في حياتي لو افترضنا هلو. على 1429 أعرف أنه المفروض أنه خلال الشهر جميل. هذا لازم ممتاز. أساعده فبهالطريقة أسوي تقييم كل ستة شهور لشخصيتي أو للإنتاج اللي أنا سويته جميل فأنا أتوقع الإنسان بهذه الطريقة ممكن يطور ذاته وينجح ويصل للهدف المنشور حلو هذا أيضا مهم جدا وزي أنك ذكرته يعني كون المرأة أو الرجل عموما لكن مدى من نتكلم نحن عن النساء يكون عندها مشروع معين وبرنامج معين في حياتها تمشي عليه إذا وضعت لها برنامج ومشروع أفلحت أذكر أن امرأة عمرها خمس عمرها ستون سنة جاءت إلى إحدى دور التحفيظ النسائية التي تشتغل العصر قالت أنا أريد أني أحفظ القرآن قالوا طيب يا أمي أنت ستون سنة يعني والدار مفتوحة البنات ثمنتاش وعشرين قالت لا أنا قرآن حفظوني قالوا طيب تفضلي قالوا في نفسهم ستداوم سبوع سبوعين وبتتعب العجوز فجاءت ودخلت إلى أحد الفصول أعطتها المعلمة المصحف تريد أن تمتحن قراءتها فأمسكت المصحف بالمقلوب قالت يا أمي لا المصحف كذا قالت والله يا بنتي ما أدري لأني ما أعرف أقرأ ولا أكتب كيف بنحفظ القرآن وأنت ما تقرئين ولا تكتبين قالت دبروا نفسكم قالوا أنت عمرك ستون سنة نعلمك الآن قراءوا كتابة قالت والله دبروا نفسكم فأدخلوها إلى قسم محو الأمية ودرست سنة كاملة كيفية القراءة ثم دخلت وعمرها واحد وستون سنة شوف الإصرار والمشروع كفاح وكفاح. دخلت وعمرها واحد وستون سنة إلى قسم حفظ القرآن وحفظت بعد أربع سنوات القرآن كاملة. في الهمة شيء. همة تخرجت عمرها خمس وستون سنة. هذه واقعة في أحد مدارس الرياض. قدرة المرأة يكون عندها مشروع مثل ما ذكرت يعني تقول أنا مشروعي للسنة القادمة حفظ مثلا ثلاثة أجزاء من القرآن إنهاء مثلا الإسلام أو أو تحفيز القرآن الفاتحة لثلاث أربع شغالات. أو ثلاث أربع ممرضات أو ثلاث أربع من المسلمات الجدد أو كبيرات السن أهم شيء أن يكون عندي مشروع معين أشعر أنني خلال هذه السنة انتهيت منه إذا صار في مثل هذا المشروع استطاعت المرأة فعلا أن تشعر أنني كنت قبل سنة كذا والآن الحمد لله عندي معطيات عندي منتجات. أيه. بكون دافع لها برضه. سأسمع ما عندك يا سلطان بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لا نزال نتكلم حقيقة حول يعني الحرص ال المرأة على تطوير ذاتها وكانت آخر نقطة ذكرها أبو صالح حول أن الم المرأة هي كلها مشروع معين أو خطة معينة في حياتها تحاول أنها تسير عليها وقفنا عن هاي سلطان هاي السلطان تابع يا دكتورة على كلامك إنه برضو قال قاله صالح الأهداف اللي توضع مرحلة معينة النتائج حقتها راح تكون أكبر دافع لتجاوز المرحلة اللي بعدها أحسنت جميل وبعدين في نقطة معينة نحب تعقب عليها إنه بعضهم أن ما عندهم جرأة للسؤال إنه أنا ما أعرف خلاص أسكت أخاف إذا سألت يقولون هذه جاهلة أو إنه هذه ما تعرف أو مم مم مزعجة بس ما في شيء الواحد يتعلم يا دكتور الواحد يبحث عن يسأل عشان يعرف السبب جميل ويكون عنده جرأة يعني في المجتمع يعني بعض النساء ينحرموا من كثير من حقوقهم عشان ما عندهم لأن ما جرأة عندها جرأة تطالب بحقها تدافع عن نفسها مثلا في العمل بعض الأعمال نسائية إنه في نساء يعني جائرات نوعا ما وجريئات فتلاقيهم يهضمون حقوق النساء الساكتين اللي م. يقولون لا والله نستحي ما لها علاقة الحياة ما يمنعك إنك تأخذ حقك أحسن تبحث عن حقك لو كان في العلم أحسن ت جميل أن ذكرت نقطة مهمة حقيقة هي مسألة الجرأة في يعني المشاركة في المجتمع ب بأي شيء كون المرأة لا يكون الخجل يقتلها إلى درجة أن يكون حصن حولها ما تستطيع أن تفعل شيئا أنا أتذكر ما رواه البخاري لما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في في الحج فوقف عليه الصلاة والسلام في عرفه وكان راكبا على بعيره في أثناء ركوبه على البعير رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو فاختلف الناس لأنه أطار الدعاء فاختلف الناس هل هو صائم؟ لا ليس صائما إلا والله صائم لا ما هو صائم إلا صائم لا ليس صائما اللي حل الموضوع عمره جريئة قالت يا جماعة أنا دبر لكم الموضوع تعال يا ولدي وهي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب قالت تعال فجاء قالت خذ هذا اللبن اذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره وناوله إياه نختبره هو صائم أم غير صائم شوف الخطة يعني يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الناس ما ولا ولا واحد منهم حل المشكلة لها المرأة لكن لو أنها قالت أنا إيش دخلني مدام إرجال أبو شنبات موجود أنا إيش علاقتي بالموضوع لا أحل الموضوع فذهب به ابنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إليه وهو على بعيره فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وشرب قال الناس إذن ليس صائما كلوا واشربوا فقدرتها في الحقيقة على أنها تكون جريئة في اتخاذ قراراتها في إبداء رأيها جرأتها في الدفاع عن حقوقها أيضاً. كانوا يتكلون إنه خلاص في غيري بيحل الموضوع موضوع في غيري موكلا له مهام الدعوة إلى الله وغيرها. أحسن. في دعات أنا ليش ما عندي علم ولا عندي منشورات طيب خذ علم وخذ منشورات وادعو مثل ما ذكرت. جميل لا حقيقة لو لو أن النساء فعلنا مثل ذلك يعني مثل ما ذكرنا المدرسات الطبيبات الأمهات في البيوت إلى غير ذلك لو صار عندها مثل هذه القدرة حقيقة وهذه الجرأة. كان انطلق الإنسان في شيء كثير نعم عبد العزيز سم عندي شيئين اه الشيء الاول قريته من خلال قصتين قلتها لي اها فهمت يا شيخ الاولى اللي هي نحس بدار رائد يعني تبدي رأيه بشكل بجراه وبتعقل للواقع قاعد يصير حلو جميل هذا هذه ناحية. ناحيه الثانية قصة قصه أبو فيصل اللي من ناحية الهم والالالال الخط والمشروع والوالال الشهر والشهرين وال. أحسنت إن يكون شيء واضح أمامها. أنا معنى مثال لرجل لكن ما يمنع إنه يكون امرأة. جميل. الـ الـ الـ الـ كان في تحدي بين طالب سنة وهالأخيرة. أجل باختصارتك يا عبد العزيز باختصار جدا. إيه سام. فا قال أنت يعني شاف درجاته ضئيل جدا بال بال. المادة. بالمادة. قال أنا بأخذ شهادة ثانية. بعد فترة فعلا أخذ شهادة ثانية غير تخصصه. آه. اه. وصار طالب علم مع بخاري ومسلم والقرآن. اه <تصفيق> شالله. وبنو ماجه. وبن إيه عن الكتب السنتة. إيه. علم م. وما اه شالله بسبب كلمة واحدة بس أنا. أقدر أسوي هذا بهمتي. أحسن. ثقةي. أحسن. إحنا نبهنا إلى هذا إن ما فيه شيء يقتل الهمة مثل مسألة ما أقدر ما أستطيع. ااا أنا مسكين. أنا لست في ذكاء فلان ولا في قوة فلان. هذا يقتل الهمة عند الناس. سمي منديل. السؤال يا أي دكتور محمد. أحسن. أي ما يسألون. وتبقى جاهلة في أشياء كثيرة وإذا حتى لو سألت وخذت وعطت في السؤال ما يكون عندها سرار وعزيمة في الشيء نفسه اللي أحسن جميل هذا أمر مهم أيضا حيانا يغلبها الخجل تكون جاهلة بعدة أشياء ولا تسأل يعني مثلا تجد أنها راكبة مع زوجها مثلا في السيارة ودخلوا في نفق مثلا فينطف الهاتف معها ما يتصل فتخجل تقول له ليش ما في بث طيب أنت إذا لم تسأل لأنها تخشى زوجها يقول أنت ما تدرين هذا واضح خلاص الذبذبات تتوقف إذا أنت تحتك هذا كل الناس يفهمونه كل الناس إلى آخر خليه يضحك عليك أول مرة وثاني أو ثاني مرة أحسن ما تبقين جاهلة ولذلك قيل لابن عباس رضي الله عنهما قيل له كيف حصلت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبكور كبكور الغراب أطلع الفجر للدروس ويعني واستفيد من المحا... من ما يلقى يعني في سواء عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن أدعو جميع الأخوات حقيقة إلى أن أي شيء هي ما تعرفت تسأل عنه مسألة في دينها مسألة في دنياها حتى لو جاءت أكلت عند واحدة من زميلاتها طعاما لا تخجل يقولي كيف عملتي هذا الطعام كونك تشعرين بالإحراج الآن ويضحكوا عليك ويقولي يعني ما تعرفين تطبخين رز ما تعرفين تطبخين كذا خليهم يضحكوا عليك أحسن ما تبقي جاهلة بالموضوع وترى يا جماعة ما قتل العلم وقتل التطور مثل الخجل من أن الإنسان يسأل عن ما يجهل أي شيء ما تعرفه اسأل عنه حتى يكون الإنسان عنده علم هذه حقيقة نقطة مهمة وأيضا كذلك ولو بسمع اللي عندك الآن أبو صالح كذلك من يوجه إليه السؤال يعني بعض الآباء عفوا إذا سألته ابنته أو بعض الأزواج أو بعض المشايخ ربما وطلبت العلم إذا سأله سأل, سأل سواء امرأة أو رجل سؤالا عاديا يعني لو قال فضيرة الشيخ أنا مرة واحد اتصل بي يسألني يقول يا شيخ أنا صايم اليوم في رمضان وأمسكت نفسي لم أتبول حتى قبل أذان المغرب نصف ساعة واضطررت أذهب وأتبول فهل أقضي مع الإطعام أم أقضي فقط؟ قلتها يظن أن التبول ينقض الصيام يظن أن التبول الذهاب الحمام أنه ينقض صيامك مثل الأكل والشرب جهل طبعا لكني لم أضحك عليه بالعكس إلا شجعته قلت ما شاء الله عليك بزاك الله خير سؤالك جيد والله يوفقك وطيب أنك تسأل عن الأشياء اللي ما تعرفها وكذا لكن يا أخي ترى هذا لا ينقض الصيام وصيامك صحيح وحرص أنك تقرأ لك كتاب عن أحكام الصيام حتى تستفيد أكثر لكن لو أني قلت له لا حول ولا بالله كم عمرك؟ قال الله عمري 25 سنة إنا لله الأخ متأسلمت يا شيخ أنا مسلم مولود مسلم أنا, أنا يا شيخ عندكم في السعودية أنا في الرياض إيش شهادتك أنا والله مع أي ثانوية معاك ثانوية وتجهل هذه المسألة يعني لابد الذي يسأل أيضا أن يحتقر من يسأل حتى تشجع دائما على أن يسأل نعم يا عبدالله دكتور خلاصة إن الإنسان لم يخلق عالما نحسنت حتى العلماء لم يصلوا لهذه الدرجة وهالمرحلة إلا بالسؤال وبالكفاح وبالدراية والدراسة جميل يعني مثل ما قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل طيب دعوني أقف معكم وقفة على بعض الأمهات التي طورن أنفسهم ثم كان لهذا التطور تأثيرا واضحا على من جاء يعني من, من بعدهم أم أحمد بن حنبل لم تكن طالبة علم طالبة علم لكنها كانت متميزة في فهمها وعقلها وإدراكها وكانت تحرص على أن يكون ولدها عالما فكانت تقول له يا بني، لأن كان فقيرا ونشأ يتيما تقول له يا بني، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ما يحتاج تشتغل يا ولدي، أنا أغزل وأبيع وأنت اطلب العلم، يقولون فانصرف في طلب العلم حتى سأذنها في السفر من يعني من العراق إلى بلد آخر ليطلب العلم، ف. رجع إليها بعد أشهر فلما جاء قالت يا ولدي قد عرفت من أصحابك من هو يحسدك ومن لا يحسدك قال كيف؟ قالت أما من يحسدك على طلبك للعلم فكان يأتي لي ويقول تركك ولدك ولدك لوحدك وهو أنت أنشأتي وتعبتي عليه كيف يتركك ويسافر تقول هذا يحسدك ما يريدك تطلب العلم شوف كيف فهمت وأما من كان يقول يا أم أحمد اصبري أنت على خير وإن شاء الله أنت معجورة وكذا فهذا يحبك أم سفيان الثوري كان لها تأثير عليه لذلك أنا أدعو أخواتي إلى أن يأخذوا مثل هذه النماذج إذا طورت نفسها مثل ما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي إذا كانت الأم تطورة بلا شك أنها تؤثر على أولادها لكن يا جماعة إذا كانت الأم جاهلة ولا تطور نفسها وليس عندها أهمها عالية هذه لن تنتج لنا شعبا إلا إلا ربما مثلها. ف... آه... نعم الزوجة بلا شك لها دور. اللي الأم تأثر على زوجها أيضا أحيانا. آه... أم سفيان الثوري كانت تشجع أيضا على طلب العلم وهي أيضا كانت تغزل وتبيع وتعطيه المال لأجل يطلب العلم. فقالت له بعد ما طلب العلم أسبوعين ثلاثة قالت يا ولدي إذا كتبت عشرة أحاديث. يعني هم كانوا يذهبون ويكتبون حديث من العلماء إذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل أثرت في دينك وإيمانك وعلمك طورتك أم لا فإن كان كذلك إذا في تأثير فاطلب عشرة أخرى شغلك ماشي صح وإن لم تكن أثرت في ذلك يا ولدي فبالله عليك اشتغل وريحني من الغزل يعني لأني أنفخ في قربة مشقوقة ممزقة يعني ما في أحرك الرحى من غير من غير قمح يعني يطحن فكذلك حرص الأم في الحقيقة على أن تؤثر أنا أدعو أخواتي جميعا إلى أن تضع في همتها مثل ما ذكرنا يكون لها هي عندها مشروع يكون عندي مشروع أيضا في أولادي عندي مشروع في ابني أحمد أن يحفظ القرآن بخلال كذا وعندي مشروع في ابني خالد أن يكون خطيب جمعة من الآن أدرب على الالقاء عندي مشروع في في بنتي أنها تكون كذا عندي مشروع في في فلان يعني كما أنا يكون عندي مشروع أفتح بقالة أفتح مستشفى أفتح مستوصف كذلك أعمل مشاريع في أولادي حتى فعلا تنهض الأمة ويكون الجيل القادم في الأمة الذي ربما ولد على آهات للمسلمين وآلام لا تقتله هذه الآهات والآلام بل لا تزيده إلا إصرارة وشدة أنا ودي أستمع اللي عندكم زيادة لكن الوقت الأخوي يشيرون لأنه انتهى لكن إن شاء الله أجلوه إلى الحلقة الجاية أشكركم يا شباب على حضوركم وإنصاتكم أنتم أيضا أيها الأخوات والأخوات من المشاهدي إقرأ أشكركم وأدعو لكم حقيقة أن يجزيكم الله خير الجزاء على إنصاتكم وحضوركم يعني معنا هذه الحلقة إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته